وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسطا ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فاليؤذر أيها أزكى طعامهم فليأتكم برزق منه وليتلطف اللي ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلح إذن أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها.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 وَأَتَلُّ مَا أُوْحِيَ إليك مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ يُرِيدُونَ وجهه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 إِنَّا أَعْتَدِنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا إِنَّا أَعْتَدِنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَاتٍ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَثُوا بِمَاءٍ إن كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوبِ يستغس يغص بما إن كالمهل يشوي وجهه بأس الشراب بأس الشراب وسائت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الآراء، نعم الثواب وحسنات مرتفقة، وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعنبه وحففناهما بنخله وجعلنا بينهما زرع. كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهراً كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهراً وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك كمالا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 إن كنت وانا اقل منك ما لو ولد فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها غسما ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى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 ويوما نسير الجبال ويوما نسير الجبال وتر الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوما نسير الجبال وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُظَادِرٍ مِنْهُمْ أَحَدَّ وَعُرِبُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ الْلَّقَدِ جَتُمُونَا لَقَدْ جَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَنَّنَّ جَعَلَ لَكُم مَّوَعِدًا ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه فتر المجرمين مما فيه ويقولون يا الكتاب لا يغادر صغيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا أحصاها ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عملوا حاضرا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 إِنَّ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّتَنَ أَيَّ فَقَهُهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَى وَإِن تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَا فَلَيْهِ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدَى وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الْرَّحِيمُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الْرَّحِيمُ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد اللي يجدوا من دونه موئلا، وتلك القرى هلكناهم لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا.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 وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رسدات قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 قد بلغت من لدنه عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدار يريد أي يقبض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 فيه ربي خير فأعينوني بقوة, فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرج عليه قطرا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 جهنم للكافرين نزلات قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا